كَحَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالالثم والعدوان فلا تتناجوا بالالثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضازهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسرون